يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الصائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغْشِي كُمُ النُّعَاسَ أَمَلَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَايَمَ الْيُطْحِي رَكُّهُ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْقَانِ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 فَالْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبًا فَاجْرِمْ وَجْهَكُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وَفِي السَّلْوَى نَصِيبٌ فَلَمْ تَقتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَرْمَى وَلِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتح فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم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 ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدعاد عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لفَوَلَوَهُمْ مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاهُمْ لِمَا يُحِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إلَيْهِ تُحْشَوُونَ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 اذكرو اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يخطفك من الناس فاعانكم وانيدكم بنصره فاعانكم وانيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمقذ علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم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 قل للذين تفوا إياه يُفعَل لهم ما قد سلفوا إياهُ فَقَدْ مَغْتَسُنَّتُ الْأَوَلِّ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ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 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَلِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ أَأَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبَدْنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْج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 ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه وإن الله لشميع عليم إذ يريكهم الله في ملامك قليلا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 ولا تكون كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويخذون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط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 ففروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لن يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم تدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات عبدهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواء ظَلَّلَّهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَانَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِنَّمَا تَسْفِرُ فَنَّهُمْ فِي الْحَوضِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِنَّكَ خَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَالَهَا فَابْدُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ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 ولن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألَّف بين قلوب لَو آثَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ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 فإن يكن منكم مئة صادرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصادرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله شبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم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 إن الذين آمنوا وحاجوا وجاهدوا بأموالهم وآفوسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم منهم ولايتهم من شيء حتى يهاجروه وإن استصرحكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم إذا قت والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلساد كبير والذين آمنوا وناجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا